راك ملعقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربه يتيما ذا مطربة أو مثكينا ذا مسربه ثم كان من الذين آمنوا وتواقوا بالصبر وتواقوا بالمرحمة أولا